sin mi iraun kiro hatza معين نهري عن ضفافي وأين نقاوت النسمات عني وأين حصيد حبي من رياضي ومالي ومحصول التمني فافدحه ما خسرت شعاع فجر بوفق أحبتي ينسل مني فافدح ما خسرت شعاع فجر بوفق أحبتي ينسل مني Hiten Pien Am ربك لو رفيف القلب رنا تجوس حمامتي نبضت تغني وحشرجو صوتها نوح حزين وبوح حزني الرب كنك قصيدتي بعين وزن ودان كمجرده تونا نغم وفني قصيدتي بعين وزن ولا كن مجرده ت بلا نغم جرادة بلا نغم وفني الله خسن المشيب تطال سني وينكرها التصامي والتجني الله خسن المشيب تطال